أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب جهيد العقاب وافِر الذنب وقابن التوب شديد العقاب بالطول لا اله لا اله الا هو ال المصير ما يجادل في آيات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم أخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقّت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم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 ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقيم السيئات وما تقصي السيئات يومئذ فقد رحمتك وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لمقت الله ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا أبتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن واشرك بني تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيد فدعوا الله مخلصين له الدين بِنَءِ الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من امره يلقى من امره على من يشاء من عباده ليؤذ ذي يوم التلاق يوم غبارز هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسابت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب وانذرهم يوم الازفه وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وادرهم يوم الازفه اذ القلوب اذ القلوب لدى الحناجر كظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيعي يطاع يعلم خائنة الاعين يعلم خائنه يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دوني لا يقضون بشيء الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم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 لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عيدنا قالوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين وما كيد الكافرين الا في ضلال وقال فرعون اذرني اقتل موسى ويدع ربك اني اخاف ان يبدل دينكم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 اتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبٌ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَمُسْرِفٌ كَذَّاب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 كبر من قدن الله وعياد الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا من انن بن لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطمع الى اله موسى واني لا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 يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار وان الاخره القرار من عمل سيئه فلا يجزا الا مثلها وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ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 ان نار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد عذاب واذ يتجادلون في النار فيقول الضعفا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 قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزانة جهنم وقال الذين في النار لخزانة جهنم دعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى ان اوفدوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال ان لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاسعاد ويوم يقوم الاسعاد يوم لا ينفع ال ولهم اللعنه ولهم سوء الدار اول قد اجينا موسى الهدى واورفنا بني اسرائيل الكتاب هدى وذكره للالباب فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لمن بك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدودهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات وللمسير لما تتذكرون إن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 الحمد لله رب العالمين قل إني نئيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات, لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلمني رب العالمين هو الذي خلقكم من تراب هو الذي خلقكم من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 يومئذٍ فإذا قضى أمرهم فإنما يقولون لك فإنما يقولون لكم فيكون ألم ترين الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون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 قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نقصص عليك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 وَولكم فيِي غَ مَناَا في عول تَبلق عَيهاَا حاجَة في صدوركم وَوعيه وَوعلَ وعلى الفُلكِ تُحمون وَيورك آياتي فأَّ آيات الذي تُكرون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 سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل مِنَ الرحمن الرحيم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 وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يحيى الي يحيى الي انما إلهكم إله واحد فتَقي إِيهِ وَتَغفرِون وَإِنُ مِمُشركين الذيينَ لا يُؤتُون الزَّكةَ وَقُ بالِالآخرَِةِ كافِرود إِ الذينَ آمنوا وَعملِلُ الصَّالِحاتِ هُم النجرٌ غيرُ مَ النُون قُلْ الأكُم لا تَكفرونَ بالَِّم خَلَقَ الأرضَ فيِي عُومين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 سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرما قالتا أتينا طائعين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 اِذْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ عَلَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَطْعَمَنَا بِهِ وَالحَيَوَانَ وَأَنْتَ عَنْ هَذَا لَغَافِلٌ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ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 فألم سلنا عليه ابن ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذابا قزي في, في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزا وهم لا يغصرون واما ثمود فغديناهم فاستحب العمى على الهدى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 وَمَا كُنتُمْ تَسْتَثِرُونَ أَنْ يَجْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا, أبصاركم ولا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ, ولكن ظَنَاتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَاتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فأصبحتم مِنَ الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزيّلوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم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 وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلونا وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهم نجعل تحت أقدامنا ليكونوا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهيه أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنا اني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه فاذن الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَرْضٍ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم أيام تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا آزلنا علينا الماء اهتزت وربت إن الذي أحيانا لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير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 ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعَجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك نقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن نساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوسه قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذاني وما أظن سأتقى دائما ولإذ رجعت إلى ربي إن لي عياده له الحسنى الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعم على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عليظ قل أرأيتم إن كان من عياد الله ثم كفرتم به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 ألا إنه بكل شيء محيط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميد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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ خَفِيضٌ عَلَيْهِمْ وَمَا آتَى عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوَالَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا ريب فيه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 هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُهُ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا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 الكتاب القitab bil وما wal mizan الساعة yudrik la'alla as-sa'ata qarib yasta'jilu bil ladhina la yu'minuna biha wal ladhina amanu mushfiquna minha فينا يمارون في الساعه في ضلال بعيد الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء يرزق من يشاء وهو القوي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 الله غفور وشكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطن ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعهو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله وَكافِرُونَ لَهُم عذاابُ شَديد وَلَوبَسَ فَ اللهُ العِزقَعباد لَ بَغَو فيِي الأرض وَلَ يَزِلُ بِقَدلٍ مَا يَشاء إِهُ بِعبادِهِ خَميرٌ بَصيد وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمة وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير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 شيئا فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه, وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلما فمن عفى وأصلح فأجره على الله إن له لا يحب الظالمين ولمن يتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبقون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم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 وان تراهم يعرضون علينا خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم الذين قصروا انفسهم واهلهم لاوم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 ثم تذكروا نعمة ربكم ثم تذكروا نعمة ربكم إن استويتم عليك وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقررين وإنها إلى ربنا لمنطلبون وجعلوا له من عباده جزءا إنها الانسان لك فرٌ مبين ام اتخذ مما يخلق بنات واصفكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثل ولو وجهه مسود وهو كريم او مَن في فِي الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَاجْعَلِ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِذَا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَنَادَتُهُمْ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 على اثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفونا الا قال إنا وجدنا اباءنا على امم وان على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم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 ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوت امسقفا من فضه لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوت امسقفا من فضه ومعارج ومعارج عليها يظهرون وَنَبَيُّوتِ إِنَّهُ لَأَبَدٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشَ عِذْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا نقيض له شيطانا فهو له قرين ومن يعش عن ذكر الرحمن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإن ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرطين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع اَمْ اَوْتَهِدِ الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَلٍ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَلٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذَنَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنَّا مُنْتَقِرُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ لَقَادِرُونَ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 عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتلنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا طَرَبَ ابْنُ بَظْمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمٌ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ وَقَالُوا خَيْرٌ أَمْ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 هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذابي ومن أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم وهم لا يشعرون الأخ الله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 وَنَظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكٌ وَنَادَوْا يَا مَالِكٌ يَظْلِمُ عَلَيْنَا رَبُّكَ وَنَادَوْا يَا مَالِكٌ يَظْلِمُ عَلَيْنَا لقَدج إ كُ بِالحَقِّ وَلاَّ أَكْنََكُم للِحَبِ كَون أَمبَمُ أَم رَ فَإِنا مُبَمونون أَمْن يحْسَبونَ أن لا نسمَعُ صِهُم وََجهُم بَل وررسُلنا لديَيهِم يَكتبُون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 ذرهم يخوضون ويلعبوا حتى يلاقوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون فذرهم يخوضون ويلعبوا حتى يلاقوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وهو الذي في السماء إلههم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 فَسُبْحَانَ مَنْ وَقَلَ سَلَام فَسُبْحَانَ مَنْ وَقَلَ